سبب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا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 ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم